فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 هُ خَيون أَمْ قَوْم تُبَّاحِ والَّذينَ منِن قَبلهِم أَهلَناهُ إهم كانوا مجرِمين وَما خَلَقَنَ السَّماواتِ والأَرضَ وَماَا ذَنهُ لاعبين ما خَلَقناهُ ما إِلاا بِالحَقتِ وَ أكثرَهُم لا يعلمون إن